ربما اذكر و لقوم غاب عنهم, عنهم فنسوه و إ ذ ا أ ف ن ى سنيه المرء أ ف ن ت ه سنون و ك أ ن المرء قد يبكي عليه اقرب و ك أ ن القوم قد قاموا فقالوا ادركوا سائلوا كلموا حركوا لقلوا حرفوا وجهوا 「あっちへ」「あっちへ」「あっちへ」「あっち ل あっちへ」「あっちへ」「あっちへ」「あっちへ」「あっちへ」「あっちへ」「あっちへ」 فاذا ما لف في ا ل أ ك ف ا ن قالوا ف ا ح م ل و ا أ خ ر ج و ا فوق أ ع و ا د المنايا شيعوه ف إ ذ ا صلوا عليه ق ل هاتوا و ق ب ر و ه ف إ ذ ا ما استودعوه ا ل أ ر ض فردا تركوه فإذا ما الأرض خلفوه تحت غ م س أ و ق ر و ه أ ث ق ل و ه أ ب ع د و ه اسحقوه أ و ح د و ه أ ف ر د و ه وادعوه فارقوه أ س ل م و ه خلفوه وانثنوا عنه وخلوه ك أ ن لم يعرفوه و ك أ ن القوم فيما كان فيه لم يلوك و أ ن ابتنى ل لم يلوه ق و م فيما فيه كان ا الناس من البنيان ما لم يسكنوه جمع الناس من ا ل أ م و ا ل ما لم ي أ ك ل و ه ل ب الناس من ا ل آ م ا ل ما لم ي د ر ك و ا ترك الموت ف ر ا د ا إ ل ى ما قدموه ا إ ن انه ل ملاقيكم م و ت إ الموت ملاقيكم, إنه الموت ملاقيكم. إنه انه ل ملاقيكم م و و ت ت حقا ا ق ف الموت ملاقيكم حقا فاتقوه